وش اللي زعلك مني وش اللي غيرك عني ترى ما جابني إلا أنت وشوقي أقرب الخلال أنا والله بدماخنت ولا فكرت بالنسيان وإذا تقوى أنا مقوى ترى الدنيا ولا تسوى وإذا تقوى أنا مقوى ترى الدنيا ولا تسوى, تسوى خير خير خير إن شاء الله وحياني يا خلي الزعل اطلبك انها تزيد احيانا يعجبني الزعل وحيانا ما طيقا وحيانا يا خلي الزعل اطلبك انها تزيد مدري وش اللي يبي ضايع مبين الحلو فيهم ألم والمر تدريبة أحيان أحيان أحيان, أحيان يعجبني الزال وأحيان ما طيبة أنت طيب هذا هو اللي يهم انت طيب وغير هذا ما يهم ما يهم انت طيب وش في صوتي ما في صوتي اي شيء كنت ساكت ونامت عيوني شوي كنت أحلم بي محاك وانت تحكي واسمعك ما في قلبك كان ساعة أسواي غريبك اللي قسم ودك تشتكي لي من عنادة وتجرح جروحي زيادة ما كفاك ما كفاك حتى في حلمي معنيني معه كنت أعطي مامل أحتري برقمل أبغي عشرة نامة عشرة كفين الزمان في البداية كان لي دنيا وحكاية في البداية كان لي دنيا وحكاية الله حسيبك الله حسيبك وجرح قريبك أجراح قريبك وخط بيدك خط النهاية نهاية أحلا وأصل البداية وجرحني جرح وبجرحي فرح إجرحني جرح وبجرحي فرح سوى بدالك وابدأ مغيبك روح روح روح الله حسير روحي تحبك غصب عني تحبك والمشكلة حبك بروحي جرحني وإذا شكيت تقول وش كان ذنبك ذنبه وقتك يوم حبك ذبحني <متدرين> سمحتك سمحتك سمحتك كثير سمحتك, سمحتك سمحتك, سمحتك, سمحتك بقلب الكبير سبحتك سمحتك سمحتك سمحتك كتير كتير سمحتك سمحتك بقلب الكبير ومش غصب عني عن ولا ضعفي مني ولكن لأني بحب الضمير سمحتك سامحتك سامحتك سامحتك في قلب الكريم كتير سلم لي علي اللوء النبسي بوص لي عيني اللو اني ببوس علي انت يا اللي بتفهم علي سلم لي علي سلم تعالوا ما بقالي يا في غيابك يصبرني اخف موت من شاقي وأنت مطولة فيك تعالوا كل شيء طال في بعضك ذكرني مرفق بحكتك طريق وريح العطر فيك <تصفيق> ما لي حظ زي ماك <تصفيق> أنا من غبت عن عيني يا لك ما يفاردني تصدق حالتي صابة وعمري ضاب أسبابك يا جمل من سكن قلبي عمرني ودمرني شوف وش سوى يا جرحني تعب قلبي تعب تشكيك تعب تبكيك جرحك كبير وهانت ليلة غيابك بانت وخلاص اليوم أنا ملت تعب تشتاك تعب تفرق تعب تصرخ اه انا دينك تدري ليش ازعل عليك اعشقك واموت فيك تكسر الخاطر بدوني وينكسر قلبي واجيك لا تفارقني ثواني اكتب كرن زماني لا تخليني اعاني وانت في عمري شري هذا عذر عشان اجيك عشان اجيك كل الحكاية اشتقت لك كل الحكاية اشتقت لك امر ولا يمر عليك انا وقلبي يا حبيبي يا حبيبي انا وقلبي بنتك تبغى الصدق انا خلاص خلاص منك عسما لي خلاص سلمت لك لي وشلي معجلي يفرح وصال وهنا ولا شجاخ اللي وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني وفكرتوني ذلي كان رررررر ورجعتوني يا حبيبي لأيام فتعليها زبا رجعت لكم هنا بنكم أغل لكم وحشتوني وحشتوني وحشتني لا يألي زمان